ومن يُضلِل فلا هاديَّ يله وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله حقَّة قاتِه، ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتَّقوا ربكم الذي خلقَكم من نفس واحدًا وخلَقَ منها زوجَها، وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتَّقوا الله الذي تسَّاءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالَكم، ويغفِر لكم ذنوبَكم، ومن يُطِعِ الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا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 وما ننسبة ما في هذه الدنيا من ماعن إلى نعيم الخرة أ العمر وهو أيامٌ وشهور وأما الحياةُ الدُّنيا فما هي إلا متاعُ الغُرور وأما بقاءُ الإنسان في دُنياه فهو قليلٌ ضئيلٌ حقير إذا قيسَ بمقياسِ الآبادِ والدُّهور فكيفَ بنعيمٍ, فكيف بنعيم باق لا يفنَى ولا يزُول ولا يحُول يقول جلَّ وعلا ويومَ تقوم الساعة يُقْسِمُ المُجرِمونَ ما لبِثُوا غيرَ ساعة وقال سبحانه كأنهم يوم يرونها لم يلبَتوا إلا عشيَّةً أو بُحاها وقال جلَّ وعلا إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وقال سبحانه قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال جلَّ جلاله وإن الدار الآخرة لهي, دار لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال جل شأنه وللدار الآخرة خير للذين يبتقون أفلا تعقلون وقال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيثٍ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله, والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم أي في البحر في اليم فلينظر بما يرجع رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بجدِّيٍّ أسكَّ ميِّتٍ، أسك أي صغير الأذُنَيْن، وهذا كان معيبًا عند العرب فقال عليه الصلاة والسلام أيُّكم يحب أن هذا له بدِرْهَم؟ فقالوا، أي قال الصحابة رضي الله عنهم ما نحب أنه لنا بشيء أي لو كان حتى ولو كان حيًّا ففيه عيبٌّ فكيف وهو ميت فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء فقال قال عليه الصلاة والسلام فوالله لالدنيا أهوَن على الله من هذا عليكم رواه مسلم ويقول عليه الصلاه والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر وفيما رواه الترمذي يقول عليه الصلاه والسلام لو كانت الدنيا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناحه بعوضه ما سقى منها كافرا شربه ماء أيها المسلمون إذا كانت هذه هي قيمة الدنيا، وتلك نسبتها إلى الآخرة، فما الواجِب, فما الواجب على العبد، وقد أوجدَه الله بها وقدر له العيش فيها لهدف مقصود وغايه محدده إن الواجب عليه ان الواجب عليه عباد الله أن يتبع ما وجهه اليه خالق هذه الدنيا والعالم بحالها حيث قال بعد أن بين سرعه زوالها قال جل وعلا سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم أيها الاخوه إن من علم من علم قلة بقائه في هذه الدنيا وتيقن سرعه زوالها وفنائها وان الاخره هي دار القرار والنعيم المقيم وجب أن تكون حاله حال المسافر الغريب الذي لا يتسود بغير ما يكفيه مده سفره هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بحالِه ومقالِه فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثَّر في جنبِه فقال يا رسول الله لو اتَّخذت فراشًا أوثَرَ من هذا فقال عليه الصلاة والسلام فقال وهو أحبُّ الخلق إلى الله وهو سيِّدُ الأولين والآخرين فقال عليه الصلاة والسلام مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا الا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت فاستظل تحت شجره ساعه ثم وتركها رواه أحمد وعن, وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل او عابر سبيل وكان ابن يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا امسيت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم قال له اغتنم خمسا قبل خمس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 رواه الحاكم وإن المِحَكَّ الحقيقي والمِقياسَ الصادق الذي يجب أن يَعْرِضَ الناس عليه أنفُسَهُم ليعلموا, ليعلموا هل هم في هذه الدنيا في سعادة, في سعادةٍ وحياةٍ طيِّبةٍ أم هم في خيبةٍ وشقاء هل الحياةُ الطيِّبة في وفرةِ الأموال؟ أم هي في كفرةِ الأولاد؟ أم هي في الجاه والملك والسلطان؟ أم هي في كفرة التجوال والأسفار، أم هي في العيش بين ظهراني الكفار، الجواب كلا، وألفُ كلا، وإنما هي في العمل الصالح ولا شيء غيره إذ الدنيا زائلةٌ، والأيامُ حائلةٌ، والأعمارُ ماضيةٌ، والأموالُ فانيةٌ ولكن الاعمال هي المحفوظه الباقية وبصلاحها يفوز المؤمنون ويرتقي الابرار في درجات الجنه وبفسادها بفسادها يشقى الكفار ويهوي الفجار في دركات النار قال سبحانه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أجل هذا عباد الله جعل الله الحياة الدنيا جعلها ميدانا للتنافس بصالح الأعمال فقال تبارك وتعالى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 لِنَبْلُوَهُمْ، أي لِنَخْتَبِرَهُمْ، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ الْحَيَاةَ بِلَا عَمَلٍ صَالِحٍّ، خَسَارَةٌ وَشَقَاءٌ وَخَيْبَةٌ، وَهِيَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَوْزٌ وَرِبْحٌ وَفَلَاحٌ وَسَعَادَةٌ يقول سبحانه والعصر، إن الإنسان لفي خُصِر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون واهل العمل الصالح هم اهل الحياة الطيبه والاعمار المباركه قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلا نحييه حياه طيبه ولا نجزينهم اجرهم باحسن بباء احسن ما كانوا يعملون واهل العمل الصالح هم الذين يبغدهم الناس ويحبونهم يحبونهم في الدنيا ثم يجزون الجنه في الآخرة خالدين فيها قال جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا وقال جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا واهل العمل الصالح هم خير الناس عند الله بنص النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي بكر رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرْ؟ قال مَنْ قَالَ عُمُرُهُ، وَسَاءَ عَمَلُهُ، رواهُ التِرْمِذِي وستكونُ لنا وقفةٌ في الخُطبة الثانية مع بعض أعمالِ الصالحة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعَني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقولُ ما تسمعون وأستغفرُ الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفورُ الرحيم وتقدم عن إخوانكم باركَ الله فيكم من وجد فرجةً فليسُدَّها بارك الله والله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهدُ أن محمدا عبدُه ورسولُه الداعي إلى رضوانه، اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد عباد الله. يعيش المسلم مباركا اينما كان بالعمل الصالح وحيله الإيمان فالعمل الصالح بركه لصاحبه في الدنيا والاخره لكثرة ثوابه قال جل وعلا من جاء بالحسنه فله خير منها والعمل الصالح بركه لصاحبه يطهره من شرور العمل السيئ وتابعاته كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتبعي واتبعي السيئه الحسنه تمحوها والعمل الصالح سبب الخيرات والبركات كما أنه رفعه رفعه في الدرجات قال سبحانه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وقال جل جلاله ولكل درجات مما عملوا فإذا ضم إلى بركة العمل الصالح بركة الزمان أو المكان فقد سبق صاحبه سبقا عظيما ونال من الله ذلفا وتكريما فعن ابن عباس رضي والله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيامٍ العمل الصالِحُ فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، قالوا يا رسول الله ولا الجهادُ في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومالِه، ولم يرجع من ذلك بشيء ونحن عبادَ الله على أبواب شهر ذي الحجَّة الحرام اللهم آهِلَّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وأفضلُ أيام الدنيا، أيامُ العشر يعني العشر الأول من ذي الحجَّة كما رواه البزار وابن حبان ففي هذه العشر معظم أعمال الحج فريضةُ العمر ومؤتمرُ الإسلام الإسلام وأحد أركانه العظام وفيه وفيها يوم عرفات وما أدراك ما عرفات يوم يباهي الله في عشيته بأهله ملائكته الكرام وفيه نزلت خاتمه آيه الأحكام وصومه لغير الحاج سنه يكفر الله به سنتين من سغائر الاثام وفي العشر يوم النحر نحر الاضاحي وهدي القارن والمتمتع بالعمره إلى الحج وفيه افضل الاعمال العظيمه والتج فالموفَّقُ من اغتنَمَ هذه الأيام المباركات وأعمارها بالصالحات، ولم تشغله عن الاجتهاد فيها التفاهات والملهيات، وإنما يسترِقُ لهذه المكارم ويُسارِعُ في هذه المغانِم من خَشِيَ ربَّه واستعظَم ذنبَه، وتقال عملَه، قال سبحانه، إن الذين هم من خَشية ربِّهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين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 وهم لها سابقون سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يُتونَ ما آتَوا وقلوبهم وجله فقالت يا رسول الله هو الذي يسرِقُ ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله فقال لا يبنَتَ السِّبْدِّير ولكنه الذي يُصَلِّ ويصُوم ويتسدَّق وهو يخاف الله عز وجل أولئك يُسارِعون في الخيرات وهم لها سابقون أيها المسلمون إن أعمال البر كثيرة وسبول الخير لمن يسرها الله عليه سهلة ويسيرة فكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة وتعدل بين اثنين صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهيٌ عن المنكر صدقة والكلمة الطيبة صدقة وابتسامة وابتسامةٌ في وجه أخيك صدَقَه وإماطةُ الأذى عن الطريق صدَقَه وكل معروفٍ صدَقَه وفي كل ذاتِ كبدٍ رقبةٍ صدَقَه وأجر وأفضلُ الأعمال إلى الله وأفضلُ الأعمال إلى الله عباد الله صرورٌ تُدخِله على مسلم او تكشف عنه قربه او تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولا ان تمشي ولا ان تمشي مع اخيك في حاجه احب من أن تعتكف في المسجد شهرا ومن كف غضبا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء أن ينضيه انضاه ملأ الله عز وجل قلبه أمناً يوم قيامة فمن منا عباد الله من منا لا يحب ولا يريد أن يمتلئ قلبه أمناً يوم قيامة فمن أراد ذلك فليسغي مرةً ثانية إلى هذا الحديث قال ومن كف غضبه سترى الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن ينضيه أنضاه قال, سبح... قال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله عز وجل قلبه أمناً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له اثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام وان سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل وان الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجه الصائم القائم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم والمهاجر من هجر ما الله عنه وان الله اعد في الجنه غرفا لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام وصلاة الرجل في جوف الليل دأب الصالحين والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء وقال بعض الشراء أن الصبر هنا هو الصيام والصبر ضياء ومن صام يوماً في سبيل الله سبيل الله زحزحه الله عن النار سبعين قريفا وذكر الله خير وأزكى من إنفاق الذهب والجنب الوررق أي الح وخير وخير من أن تلقعد وكم تضرب عناقه وييبرب عاقكم ومن غذا إلى المسجد لا يريد إلا أن علم خيرا أو يعلمه كان له ك أجرح. تام من حجه تام من حجه وكافل له أو لغيره هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم كالسبابه والابهام مفرجتين في قربهما والساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر وملاك ذلك كله وملاك ذلك كله عباد الله حفظ اللسان ومن عجز أي من لم يستطع من ولم يستطِع عن أعمالِ البرِّ، فليُمسِك شرَّه عن الناس، فإنَّه له صدَقَة هذه مجموعةٌ من الأعمال التي ينبغي على المسلم أن لا يتهاونَ فيها خاصةً في هذه العشر المُبارَكَة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على العمل الصالح فيها اللهم أعيننا على العمل الصالح اللهم إن نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إن نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعِنَّا على ذكرك وشُكرك وحُسن عبادتك اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّمتنا وزِدنا علما اللهم اجعل خير, اجعل خير أعمارنا أواثرها وخير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه, فيه يا رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولَّنا فيمن توليت، وبارِك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرِف عنا برحمتك شرَّ ما قضيت، فإنك تقضِي ولا يُقضَى عليك، إنه لا يذل من وليت، ولا يعزُّ من عاديت، تبارَكْتَ رَبَّنَا وتعالَيْتَ اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا كربًا إلا نفَّستَه، ولا ضيقًا إلا فرَّجْتَه، ولا عسيرًا إلا يسَّرْتَه، ولا دينًا إلا قضيتَه، ولا ضالًا إلا هدِيْتَه ولا مريضًا إلا شافيته، ولا ميتًا إلا رحمته هناك أخٌ لكم يطلُبُ منكم الدُّعاء لحفيدته، فهي مريضةٌ اللهم اشفها انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اذهب الباس أن رب الناس فاشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفها واشف جميع مرضى المسلمين اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بال وغ وينها فيه عن المنكر اللهم امن في اوطاننا اللهم واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم وهيئ لهم والبطانة الصالحة التي ترشدهم إلى الخير وتعينهم عليه اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلِّيتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميد مجيدٍ وبارك على محمد وعلى آلِ محمدٍ كما بارِكَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيمِ إنك حميد مجيدٌ سبحانك اللهم وبحمدِك أشهدُ أن لا إله إلا أنت أستغفِرك وأتوبُ إليك تاديلوا حاذوا بين المناكب والاقدام سدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان اتموا الصفوف الاول فالاول ولينوا بايدي اخوانكم واعلموا ان تسويه الصفوف من تمام الصلاه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 والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى تذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قَدَ افْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُوثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ دُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى الله أكبر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 فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ